के बैठ जाओ बस हम जाई फिर तो नहीं बोलेगा सलाम अलैकुम ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم عليكم السلام عليكم فاطمه وسبا وعبدنا بيبارك بخير الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم هل تأذرون بالبدء شيخنا بارك فيكم الله فيكم سلام الله عليه سبنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسناد قط متصل إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل بالموت أو القتل فيخلو محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أفإما تأقوتل قلبتم على عقابكم عن الدين ورجعتم إلى دينكم الأول وذلك لما شاع يوم أفدل أن رسول الله, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل قال المنافقون المؤمنين إلحقوا بدينكم الأول فنزلت نعم رواه البيهقين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بل يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين على نعمة الإسلام وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي محال أن يموت أحد إلا بقدر الله كتابا مؤجلا أي كتب الموت كتابا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر فالتأخير عن قتال والقدام عليه لا يزيد ولا ينقص في عمرك ومن يريد ثواب الدنيا من, علم من عمله نؤتي منها إن أردنا قيل هذا تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد وترى كل المركز الذي وقفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يريد ثواب الآخرة كمن ثبت حتى قتل نؤته منها أي من ثوابها وسنجزي الشاكرين أي الذين لم تشغلهم زينة الدنيا الدوابي المقصود والدواعي لا ظا ضو... الم المقصود والدواعي لا ظواهر لأعمال فإن من وضع جبهته على الأرض في صدر الظور والشمس قدامه إن قصد بذلك سلود أبادة الله بذلك السجود أبادة الله على كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام وإن قصد به أبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر رواه رواه أبو هريرة عنه عن علي السلام.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 وهي تنوين تنوين عليها وصدر معنا كم وأُثد النون في الخط وهي تنوين ومعناه كم من نبي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي جموع كثيرة منسوبة إلى الربة وهي الجماعة أو علماء كثير وفاعل قاتل ربيون أو ضمير للنبي مع ربيون حال, حال عنه يرقصوا صواب يديك يا ابو عاصم نعم من الربانيون ويتساء الحسب من تغيرات النسب نعم فما وهنوا ما فتروا لما أصابهم في سبيل الله من قتل بعضهم أو من قتل نبيهم أو من قتل نبيهم هاكم الربيع وما أصابهم من قتل وما عن العدو وما استكانوا ما ما تخشعوا وما E mm -hmm.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 لأني أطلب من أن تكون من أن والله يحب الصابرين فينصرهم في الدين. يحب يقول والمعنى أن من صبر على الحم والشدائد في طريق الله. ولمنظر الجزء والعجزة والهلاء عفق الله يحبه ومحبته الله للعبد ثابتته بكتاب السنة وكل في مواضع من كتابه وكارور في مواضيع من كتابه أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد به سلف أمتي فليس لأنهم من كتابه بارك الله فيكم الحاشية طويلة يعني أكثر من صفحة يحال هذه الحاشية إلى بعض رسائل العلم التيمية ينظر إليها قال وما كان قولهم مع أنهم ثابتون ربانيون مصابون إلا أن قالوا اسم كان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا صغائرنا وكبائرنا وثبت أقدامنا بحولك وقوتك وانصرنا عن قوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر والعافية والغنيمة وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا اليهود والمنافقون حين قالوا يوم أحد ارجعوا إلى ذين آبائكم يردوكم على أعقابكم نعم ذات حين حسبوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يردوكم على اعقابكم يرجعوكم الى الشرك فتنقلبوا خاسرين مغبونين في الدار في الدارين بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصرين فلا, فلا تستنصروهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لما ارتح المشركون عن, عن أحد عزموا في اثناء الطريق الرجوع على المسلمين فالقى الله الرعب في قلوبهم فلم يقدروا عن الرجوع بما أشركوا بالله بسبب اشراكهم ما لم ينزل به سلطانا أي, أي أشركوا شيئا لم ينزل الله أو لم ينزل هكذا لم ينزل الله بإشراكه حجة حجة, حجة ودليلا ومأواهم النار وبئس مثوى أي النار وضع الظاهر موضع مضمر دغليظا وتعليلا ولقد صدقكم الله وعده بالنصر والظفر بشرط الصبر والتقوى إذ تحسونهم تقتلون المشركين أول أمر يوم أم يوم أحد نعم لكن بقضاء الله حتى اذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الامر جبنتم نعم جبنتم وتنازعتم في الامر اراد اختلاف اراد اختلاف ما هذا الرماه الرماه نعم فيها الرماحين انهزام المشركين قال بعضهم ندع مكاننا للغنيمة وقال بعضنا نترك الغنيمة وقال ولا نخالف نبي الله وعصيتم الرسول بترك المركز من بعد ما أراكم الله ما تحبون من الغنيمة وجواب, وجواب, وجواب إذا محذوف وهو امتحنكم أو منعكم نصره منكم من يريد الدنيا ومنهم من ترك المركز للغنيمة ومنكم من يريد الآخرة ومنهم الثابت عند المركز ثم صرفهم عنكم كفكم عنهم وردكم بالهزيمة ثم صرفكم عنهم كفكم عنهم وردكم بالهزيمة ليبتليكم يمتحن ثباتكم ولقد عفا عنكم مخالفه الرسول لندمكم أو عفا عنكم فلم يستأصلكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون إذ تصعدون تبعدون في الهزيمة متعلق بعفا عنكم أي بصرفكم أو ليبتريكم ولا تلوون لا تقفون ولا تقيمون على أحد ولا يلتفد بعض إلى بعض والرسول يدعوكم في أخراكم أي في جماء أي في جماعتكم الأخرى أي المتأخرة يقول إلي عباد الله فأنا رسول من فأنا رسول من ماذا من يكر فله الجنة من يكر لا أدري ما هذا فأنا رسول من يكر يكر أن يرجع من يكر أي طيب فله الجنة نعم اول يعني نقول عن كثير من السلف والرضى المرضي عن الصحابه والخطاب العباسي والنبي حاتم عن قداته فاذابكم غمما بغم جازاكم جازاكم عن فشركم غما متصل بغم بغم غم الذنب وظن قتل نبيكم والخوف والخوف في وظفر المشركين وقيل غما بسبب غم أذقتموه رسول الله بمخالفته نعم الرجل الاول طرف مستقر وعلى ثقل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمه والظفر بعدوكم ولا على ما أصابكم من القتل والجراح وقيل معناه لتتمرنوا تت... على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا في... فيما بعد على نفع فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضر لاحق وقيل لا وقيل لا في لكي لا زائدة والله خبير بما تعملون عالم بأعمالكم وقصدكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة النعاسة أملة المفعول ونعاس بدل منه وهذا كما قال الزبير لقد رايت لقد رايتني لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله وسلم حين اشتد الخوف علينا ارسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره والله لا والله لا أسمع قول متعب ابن قشير إلا كالحلم لو كان الأمر شيء ما قتلناها هنا وعلم ابن مسعود أن نعاصف القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان نعم يا معتب معتب ابن قشير يا إلهي تحشر ربيع أمنة لأن النهاية الأمانة أو النهاية المفعول وأمنة وأمنة حال مقدم أشياء الخميسة ونعاسة يقول حريث الذي ذكرناه في شرق الآية يدل على أن النعاسة بعد الهزيمة حين وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه لم ينصب المصر والكفار على الرشوح أشياء الأولى يقول نعود نسحاك بن يسار بن أبي حيات حشية لو كان من شيء شيء يقول نعود طبري انت هل سأغعد المسعود بن أبي حيات ثماش أخريك فقط يا أن ان طائفة منكم وهم المؤمنون حق وطائفه قد اهمتهم انفسهم ما بهم الا هم هم انفسهم وطلب خلاصها وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه نصب نصب غير الحق بالمصدر أي يظنون غير الحق غير غير الظن الحق وظن وظن الجاهليه بدله أو هو مفعول المطلق وغير الحق مصدر لمضمون الجملة أي يظنون ظن الجاهلية يقولون قولا غير الحق وهو أنهم يظنون أنه أنه هنا شيء ناقص ما بقي لعله أنه ما بقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيء نعم النويلة. يقولون هل لنا من الأمر من شيء أي هل لنا من النصر والغلبة شيء ونصيب قط وهذا انكار منهم <تصفيق> قل يا محمد إن الأمر كله لله النصر والظفر والقضاء والقدر يخفون في أنفسهم من النفاق, من النفاق استئناف أو حال من فاعل, يق فاعل يقول ما لا يبدون لك يقولون بدل من يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك أو استئناف أو استناف أي إذا خلى بعضهم إلى بعض نقول لو كان لنا من الأمر من, من الأمر شيء نعم يقولون يقول إن في ما لا بدون لك بدل يقول لو قالوا ذلك مع المهمة مهاجرة مجاهرة لما كانوا رافضين ولا يمكن أن يكون بدلاً من يخفون إلى آخره. نعم. لو كان لنا من الأمر شيئاً، لو كنا على الحق، ما قتلناها هنا لما قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي لا خرج الذين قدر، لا خرج الذين قدر القتل عليهم إلى مصارعهم، فلم يصدعوا في المدينة. وليبتلي الله ما في صدوركم ليمتحن ويظهر سرائركم من إخلاص وعدمه وهو عطف على محذوف أي برز للنفاذ القضاء وليبتلى, وليبتلى أو علة فعل محذوف أي فعلنا ذلك وليمحص ما في قلوبكم يكشفه ويميزه ويطهره ويخلصه من الوساوس والله عالمه والله عليم بذات الصدور بضمائرها ان الذين تولوا منكم أيها المؤمنون يوم التقى الجمعان في أحد نعم انما سدلهم انما الشيطان ببعض ما كسبوا ان هزم من اي انهزم من انهزم لاجل استزل استزلال الشيطان اياهم ببعض ببعض الذنوب وايقاعهم فيه يعني افترقوا اقترفوا اقترفوا ذنوبا لم يستحقوا معها التأييد الالهي وتقويه القلب فلذا فروا أو لاجل انهم حملهم على الذله أو التي هي الفرار بسبب ذنب هو بمخالفه الرسول أعني ترك المركز أو بشؤن ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعض القطاعة. نعم. لوم يستزل طلب منهم الزلل وإذا قلت استزله كذا جزء أن يكون الزلل المحرض عليه المحرض عليه. وَلَقَدْ عفا عَنْكُمْ تلك الْخَطِيئَةِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ للذنوب وَحَلِيمٌ لَا يُعَاجِلُ بِعُقُوبَةِ الْعُصَاهِ بِعُقُوبَةِ الْعُصَاهِ نعم واصل بعبد الله ما قف هنا يا أيه الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين وقالوا لإخوانهم لأجل أصحاب لأجل أصحابهم وفيهم إذا ضربوا سافروا أي قالوا لأجل الأحوال عارضة الإخوان إذا ضربوا معناه فينا كانوا يضربون نعم ضربوا حصل مقررنا أن أن إذا ضربوا ضرب لما يحصل إخوان أي الأحوال الأحوال عارضة الأحوال عارضة لهم في زمانه في لا قالوا حين يلزم أن قالوا ماضي وإذا ضربوا مستقبل فلا يصحوا وكان ما ذكروا الشارح أولى مما ذكروا الزباح شريف فانظروا فتأمنا قال في الأرض للتجارة وغيرها فما تفيد في تلك السفر أو كانوا غزا فقتلوا يوم غاز هكذا فقتلوا جمع غاز فقتلوا جمع غاز او غزن جمع غاز غزن والجمع لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما قتلوا مقول قالوا هكذا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم اي لا تكونوا مثلهم في ذلك الاعتقاد ليجعل ذلك الاعتقاد حسره في قلوبهم خاصة دون قلوب دون قلوبكم او معناه قالوا ذلك قالوا ذلك واعتقدوا ليجعل وحين إذ ألاموا لاموا العاقبة كقولهم لدوا للموت وابنوا للخراب ما هذا تكون ذلك ما عليه من والله يحيي ويميد أي المؤثر فيه ما هو الله للإقامة والسفر والله مما تعملون بصير فلا تكون أي المؤمنون كالكفار ولا إن قتلتم في سبيل الله أو مدتم في سبيله لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون جواب القسم ساد مسد الجزاء أي لو وقع القتل أو الموت فما تنالون من مغفرة بالموت خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية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 أخلاق سهلت أخلاقك يا محمد لهم كيف سهلت أخلاقك يا محمد لهم ولو كنت فضلا سيء الخلق غليظ القلب ولو كنت فضلا غليظ القلب قاسية لنفضوا لتفرقوا من حولك فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما مال الله في الأمر فيما تصح المشاورة في تطيب لقلوبهم فإذا عزمت وجزمت على أمر بعد الشورى فتوكل على الله فيه نعم لو كان عزمت... الله يقول يكون لك ان ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون فأب في, في كلام عالي جدا يعني رحمه الله. نعم. فإذا عزمت وجزم إن الله يحب المتوكرين فينصرهم فينصرهم ويهديهم إن ينصركم الله فلا غادي لكم فلا أحد يغلبكم وإن يخذلكم بغلبة عدو فمن ذا الذي ينصركم من بعد من بعد الخذلان أو من بعد الله؟ نعم. وعلى الله فنتوكل المؤمنون فليخصوا فليو... فليو... ب... بالتوكل عليه يخصوا لعلم فليخصوا بالتوكل عليه لما علموا ألا ناصر سوى لا. نعم في صلى الله من نعم كذب الفتح. وما كان لنبي أن يغل ما ينبغي نبي أن يخون في الغنيمه نزلت فيما قال المنافقون يوم بدر حين فقد قطيفة حمراء لعل رسول الله أخذها أو في ظن الرمات يوم أحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي من الغنيمة، ولهذا اشتغلوا بالغنيمة وتركوا المركز أو معناه ما كان ما كان لنبي أن يكتم أو يكتم شيئا من الوحي، وقل أعد بناء المفعول أي ينسب أي ينسب الخيانة أو يخون أمته فقينا زل يوم بدرين، وقد غل بعضهم بعض أصحابه. ولكن يقول, يقول ان يكون يقول لك مزيولهم يقول لك مزيولهم يقول لك مزيولهم يقول لك مزيولهم يقول لك مزيولهم يقول لك مزيولهم يقول لك عن يقول لك مزيولهم يقول لك مزيلهم يقول لك مزيلهم يقول لك مزيلهم يقول يقول لك مزيلهم يقول لك يقول يقول ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة حامن له على عنقه وقد ورد أن الحجر لا يرمى به في جهنم فيهو سبعين خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال من غل يأتي به فذلك قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة شاف ميسح من الله على ما بينه يقول ولا حد سوي على هذا توجد في الكتب ستة ووغيرها وذكر محمد بن هشريسة وقد وردت الحجرة ذيرومة كذا وردوا مرتوي ذكر منهم نعم. ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاؤه وإن كان كل كاسب مجزي أو مجزيا بعمله فالغاد لعظم ذنبه بذلك أولى وهم لا يظلمون بنقص الثواب والزياد العقاب من اتبع رضوان الله بطاعته كمن باء رجع بسخط من الله بنخالفة شرعه ومأوام جهنم وبئس المصير جهنم هم درجات عند الله أي أهل الخير وأهل الشر درجات أي كدرجات في التفاوت ذو درجات طيب أهل الشر يقول في الوجيز هذا بعيد جدا يرجع ضمن أهل الخير والشر جميعا إسرائيل يقال أن الكافر درجة عند الله تعالى فإن الدرجة ما يتوسل به إلى مكان مكان علو أهل إسلامه إلا فيما يأخذوا مكانه على جد من طنر ومن تبعه، فإنهم ذو درجات المشكلة بارث وقناة لا يقول درجات حشية سقلا، فيكون التشبيه وذكر من والله بصير بما تعملون فيجازهم على حسب اعمال الاعمال لقد من الله عن منين من بما يعملون شيء واصروا بما يعملون. والله بصير بما يعملون فيجازيهم على حسب الأعمال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم لا من ملك وغيره ليفهموا كلامه ويتمكنوا من مجالسته والانتفاع به ما. اشهدوا بالله تعوذ الله, الله سبحانه في من, من يتلو عليهم اياتي أي القران ويزكيهم من دنس الشرك والجهل ويعلمهم كتاب القران وحكمه السنه وان كانوا من قبل إن هي المخففه اي ان, إن, إن الشأن كانوا قبل بعثته في ضلال مبين ظاهر اولما اصابتكم مصيبه يوم احد من قتل 70 منكم نعم مصيبة يقول أي كيف أصابنا هذا الكسر والقتل ان وقت الله تعالى بأن سؤال عن حال على سبيل التعجب والناس يقولون ان ما حدث اين وماذا الاستفهام لم يقع هنا من المكان والزمان ذكرنا نانوشي المحاشيه الخامس الاعلى نعم, نعم. قد اصابتم مثلها يوم, يوم بدر من قتل من قتل سبعين من, من قتل سبعين وأسر, وأسر سبعين قلتم أن هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا والهمزة متخللة بين المعطوف بين المعطوف والمعطوف عليه وهو ما سبق من قصة, قصة أحد للتقرير والتقرير وقلتم جواب لما فيه فإنه وجواب لما فإن لما لعله وقلتم جواب لما فإنه ظرف بمعنى حين يستعمل استعمال الشرط مضاف للجملة بعده وناصبه ما وقع موقع الجزاء وأن خبر هذا وقع مقول القول وقد أصبتم صفة لمصيبة نعم يقول ما سبق. فذو كل من, من الله وعده الى يتعلق من غير بعدها على الصفحة الثانية. قل هو من عند أنفسكم من مخالف أن رسول الله صلى الله وسلم بترك المركز او فيما صنعتم من أخذكم الفداء يوم مدر ان الله على كل شيء قدير من نصري ومنعه وما اصابكم نعم المسلمين <تصفيق> إن الله على كل شيء قدير من النصر وما اصابكم من تقل جمع المشركين المسلمين والمشركين يوم احد فباذن الله فهو بقضائي وقدره وليعلم عطف على باذن الله المؤمنين وليعلم الذين نافقوا أي يتميز المؤمنون من المنافقين ويظهر, ويظهر ايمان هؤلاء وكفر, وكفر هؤلاء وقيل لهم أي عبد الله بن ابي وأصحابه لمن صرفوا في أثناء الطريق عطفا على نافق او كلام مبتدأ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عنا القوم بتكثيركم سوادنا وقيل تخير بين مقاتلة للآخرة أو للدفع عن عنفسهم والأموال قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم لكن لا يكون اليوم قتال ونافقوا في هذا أيضا لأنهم ظنوا القتال ورجعوا ورجعوا وقيل معنا ولو نعلم أن ما ترتكبونه قتال لاتبعناكم لكن هو القاول أنفسي التهلكه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لانخزالهم لانخزالهم وكلامهم بأفوه يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم من كلمة الإيمان وقولهم لو نعلم قتالاً على التوجيه الأول والله أعلم بما يكتمون من النفاق الذين بدل من فعل يكتمون أو, نص أو نصب أو رفع على الذنب قالوا لإخوانهم لأجل أقاربهم المقتلين يوم أحد أو قالوا لإخوانهم بمنافقين وقاعدوا أي والحال أنهم من, من قد قاعدوا عن حرب لو أطاعون أي, أي شهداء وحد بالانصراف ما قتلوا كما لم نقتل قل فدرأوا ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إن كنتم تقدرون دفع القتل عمن كتب عليه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته نزل في شهداء وحد أو في شهداء بدن أو في سبعين من الصحابة القتلوا في بئر معونه هنا أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد نعم نعم قد بل هم أحياء عند ربهم في دار الكرامه يرزقون من جنة حي حيث شاع فإن أرواحهم في اجواف طيور خضر خضر في نشوف طويل نقف لأن الشيخ وخلاص <تصفيق> فيوح. فريحين مما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم, ألا خوف عليهم ليقوع, ليقوع محذور ولا هم يحزنون لفوات محبوب وأن خوف بدل اجتمال من الذين اي يستبشرون بعدم الخوف والحزن حيث الذين خلفهم من مؤمنين بشرهم الله بشرهم الله بذلك او يس أو يسرون بلحوق من, من لحقهم عن إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم نعم الشيخ يقول نقف طيب يعني لم يبق إلا هذه الآية شيخنا يعني نترك الحاشية حاليا وننهي المتن سريعا إن شاء الله إن شاء الله لأن الحاشية فقط دقيقة إن شاء الله فقد دقي أقرأ تليفون طيب خلاص أنا يعني شفت ان زاد خمس دقائق يعني طيب ماشي خلاص غدا اخواني يعني احتمال يكون المجلس قصير جدا لأن هذا الموعد من الخميس عندنا مجلس الموطة في نفس الموعد نؤخر مجلس الموطة تقريبا عشر دقائق أو خمستاش دقيقة هذا نقرأ فيه هذا الموضع وقليلا وإن شاء الله نراكم خدا بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته